فسو منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله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 هوالعليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه, وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا ترى الله تفته تذكر يوسف حتى تكون حرضا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُمْ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 لَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلَنَا اضْطُرّ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُسْجَتٍ فَأَوْفِلْنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم, إذ أنتم جاهلون قالوا ائنك لأنك قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله فإن الله لا يضيع اجر المحسنين قالوا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 يأتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولمما فصلت العير قال أبوهم إني قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا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 ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا لنا ذنوبنا إنا إنا سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف أوا إليه أبوي وقال إليه مصر إن شاء الله ان شاء الله امنين ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا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 وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرا وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه وإلا ذكر للعالمين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 وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قدرك إلا رجال نوح إليهم, إليهم من أهل القرى فلم يسروا في الأرض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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمه لقوم